ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم تعدون نحن اوليا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 ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إذا فعل التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحمين ولا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا دوحة عظيم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 فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون